بسم الله الرحمن الرحيم ألف لامرى تلك آيات الكتاب والذي أنزل إليك من ربك الحق ولكن أكثر الناس لا يؤمنون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 أولئك الذين كفروا بربهم وأولئك الأغلال في أعماقهم وأولئك أصحاب النار هم فيها خالدون 118. ويستعجلونك بالسيئة قبل الحسنة وقد خلت من قبلهم المثلات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 وَمَنْ جَهَرَ بِهِ وَمَنْ هُوَ مُسْتَخْفِيًا فِي اللَّيْلِ وَسَارِعٌ فِي النَّهَارِ لَهُمْ عَقْبَةٌ مِنْ بَيْنِ يَدِهِ وَمِنْ خَلْفِهِ يَحْفَظُنَّهُ مِنْ أَمْرِ اللَّهِ إِن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 هو الذي يريكم البرخ خوفه وطمعه ويُشِئ السحاب الثقل ويُسبح الرعد بحده والملائكة من خوفه ويُرسل الصواعق فيصيب بها ويُرسل الصواعق فيصيب بها من يشاء وهم يجادلون الله وهو شديد المحال له دعوة الحق والذين يدعون منه دونه لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباست كفيه إلى الماء لا يستجيبون لهم بشيء إلا كباسط كفيه إلى الماء إلى يبل غفاه وما هو ببالغ وما دعاء الكافرين إلا في ظلال وللله يسجد من في السماوات والأرض طوعا وكرها وظلالهم بالغدو والاصال قل من رب السماوات والأرض قل الله قل أفاتخذتم من جونه أولياء لا يملكون لأنفسهم نفعا ولا ضرا قل هل يستوي الأعمى والبصير أم هل تستوي الظلمات ان جعلوا لله شركاء خلقوك خلقه فتشابه الخلق عليهم قل الله خالق كل شيء وهو الواحد القهار انزلنا من السماء ماء فسالَت اوديته بقدرها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 اَنَّ الزَّبَدَ فَاهْذِبُ جَفَاءٌ وَأَمَّا مَا يَنفَعُ النَّاسَ فَيَمْكُثُ فِي الْأَرْضِ كَذَلِكَ يَضْرِبُ اللَّهُ الْأَمْثَالَ لِلَّذِينَ اسْتَجَابُوا لِرَبِّهِمُ الْحُسْنَى وَالَّذِينَ لَمْ يَسْتَجِيبُوا لَهُ لَوْ أَنَّ رَهُمْ ما في الارض جميعا ومثله معه اولى به أولئك لهم سوء الحساب ومأواهم جهنم وبئس المصير افمن يعلم انما انزل اليك من ربك الحق كمن هو اعمى إنما يتذكر آل الألب الذين يوفون بعهد الله ولا ينقضون الميثاق والذين يصلون ما أمر الله به أيوصل ويخشون ربهم ويخشون ربهم ويخافون سوء الحساب. والذين صبروا بتغاؤ وجه ربهم وأقاموا الصلاة وأنفقوا وأنفقوا مما رزقناهم سر وعلانيتهم ويدرؤون بالحسنات السيئة ويدرؤون بالحسنات السيئة أولئك لهم عقاب جن وعدن يدخلونها ومن صلح من آبائهم ومن صلح من آبائهم وأزواجهم وذريةهم والملائكة يدخلون عليهم من كل باب.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 أولئك لهم اللعنة ولهم سوء الدار. الله يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر وفرحوا بالحياة الدنيا وما الدنيا في الآخرة إلا متاع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 بل لله الأمر جميعا، أَفَلَمْ يَيْأَسَ الَّذِينَ آمَنُوا أَلَّا يَشَاءُ اللَّهُ لَهَدَى النَّاسَ جَمِيعاً وَلَا يَزَالُ الَّذِينَ كَفَرُوا تُصِيبُهُم بِمَا صَنَعُوا قَارِعَةٌ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً مِن دَارِهِمْ أَوْ تَحُلُّ قَرِيباً دارهن حتى يأتي وعد الله إن الله لا يخلف الميعاد ولقد استهزأ برسول من قبلك فأمليت للذين كفروا ثم أخذتهم فكيف كان عقاب أفمن هو قائم على كل نفس بما كسبت وجعلوا لله شركاء أقُل سَمُوهُمْ أَمْ تُنَبِّغُنَّهُ بِمَا لَا يَعْلَمُ فِي الْأَرْضِ أَمْ بِظَاهِرٍ مِنَ الْقَوْلِ بَلْ جُئنَ الَّذِينَ كَفَرُوا مَكْرُهُمْ وَصُدُّوا عَنِ السَّبِيلِ وَمَن يُضْلِلِ اللَّهُ فَمَا لَهُ مِن هَادٍ لَهُمْ عَذَابٌ فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَالْعَذَابُ الْآخِرَةُ أَشَدُّ وَمَا لَهُم مِّنَ اللَّهِ مِن وَاقٍ مَثَلُ الْجَنَّةِ الَّتِي وُعِدَ الْمُتَّقُونَ تَجْرِي مِن تَحْتِهَا الْأَنْهَارُ أكلها دائم وغلها تلك عقب الذين اتقروا وعقب الكافرين النار والذين آتيناهم الكتاب يفرحون بما أنزل إليك ومن الأحزاب من ينكر بعضه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 116. وإما نرينك بعض الذين عدهم أو نتوفينك فإنما عليك البلاغ علينا الحساب 117. أولم يروا أنا نأتي الأرض ننقصها من أطرافها والله يحكم لا معقب لحكمه وهو سريع الحساب وَقَدْ مَكَرَ الَّذِينَ مِنْ قَبْلِهِمْ فَلِلَّهِ الْمَكْرُ جَمِيعًا يَعْلَمُ مَا تَكْسِبُ كُلُّ نَفْسٍ وَسَيَعْلَمُ الْكُفَّارُ لِمَنْ عَقَبَ الدَّاءَ وَقُولُ الَّذِينَ كَثُرُوا لَسْتَمِرُّ سَلَ قُلْ كَفَى بِاللَّهِ شَهِيدًا بَيْنِي وَبَيْنَكُمْ وَمَنْ عِنْدَهُ عِلْمُ الْكِتَابِ